يقول رحمه الله في قول تعالى ويستنبؤونك أحقنه قالوا ويستنبؤونك يستخبرونك أحقنه العذاب أو البعث استفهام استهزاء قل إيه أي نعم ورب توكيد للقسم ويقصد بالتوكيد للقسم قول تعالى قل إيه وإلا ورب هي القسم نفسه قل إيه ورب أي نعم ورب توكيد للقسم في إيه قرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمر وربي بفتح جاء والباقون بإسكانها إنه لحق لا شك فيه وما أنتم بمعجزين بفائتين من العذاب ولو أن لكل نفس ظلمت أشركت ما في الأرض جميعا لافتدت به بذلته في مقابلة نجاتها وأسر الندامة أخفوها عن أتباعهم خوفا من ملامتهم وقيل معناه أظهروها لأنه ليس بيوم تصبر ذكر وجهين فيها على إنه أسر من الأضداد قال أخفوها أظهروها لما رأوا العذاب قال وهذا قبل الإحراق بالنار فإذا وقعوا فيها ألهتهم عن التصنع وهذا الذي يذكره على وجه تفسيرها بأخفوها أخفوها خفا ملامتهم هذا فيه تصنع يقول وهذا قبل الإحراق بالنار هذا على وجه تفسيرها بأخفوها وقضي بينهم أي بين الرؤساء والسفلة بالقصد بالعدل وهم لا يظلمون ليس تكريرا لأن الأول قضاء بين الأنبياء ومكذبهم والثاني مجازات مشركين على الشرك يقصد الآية التي سبقت ما أول الآية؟ <تصفيق> لو حد يتذكر أول الآية بسم الله ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقصد وهم لا يظلمون فهي أنه ليس تكرارا ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق فلا مانع يمنعه من إنفاذ ما وعده ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك هو يحي ويميت وإليه ترجعون قرأ يعقوب ترجعون بفتح التائي وكسر الجيم والبقون بضم التائي وفتح الجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم كتاب فيه بيان ما يجب لكم وعليكم وشفاء دواء لما في الصدور من العقائد الفاسدة وهدا من الضلالة ورحمة للمؤمنين خصهم لأنهم المنتفعون بالإيمان قل بفضل الله القرآن وبرحمته الإسلام فبذلك فليفرحه قرى رويس عن يعقوب فلتفرحه بالخطاب للمؤمنين والباقون بالغيب أي ليفرح المؤمنون هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا قرأ أبو جعفر ابن عمرو ورويس عن ياقوب تجمعون بالخطاب على معنى فلتفرحوا أيها المؤمنون فهو خير مما تجمعون أيها المخاطبون وقرأ الباقون بالغيب أي خير مما يجمعه الكفار وقيل الخطاب في تجمعون للكافرين قل يا محمد لكفار مكة أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق أي خلق من زروع وضروع فجعلتم منه حراما وحلالا وما حرموا من الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام قل الله أذن لكم في هذا التحريم والتحليل وتقدم قريبا الكلام في همزة الاستفهام في قول تعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون تتكذبون بنسبة ذلك إليه وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة أي وأي شيء ظنهم يصنع به يوم القيامة أيحسبون إلا يجازوا عليه هي لهذه لا يجاوزوا ألا يجازوا عليه ألا يجازوا عليه يعني تصوب هنا إن الله لذو فضل على الناس بإمهالهم وقبول توبتهم ولكن أكثرهم لا يشكرون أنعمه عليهم وما تكون يا محمد صلى الله عليه وسلم في شأن أمر قال وأصله الهمز بمعنى القصد واضح هنا في الأصل يعني على قراءة في في شان قال أمر ثم بين قال وأصله الهمز واضح الكلام يعني يقول وأصله الهمز فهو يفسر في شان ثم يبين أن أصلها الهمز <تصفيق> وأصله الهمز بمعنى القصد شأنت شأنه إلا الكلام هنا لو أثبت هنا في الكتاب نسخة من المصحف بالهمز فالكلام غريب يعني شأنت شأنه قال قصدته وما تتلو منه من الله من قرآن نزل ثم خاطبه وأمته فقال ولا تعملون من عمل وأضمر صلى الله عليه وسلم قبل الذكر تفضيلا له ثم جمع مع أمته تفضيلا لهم إلا كنا عليكم شهودا مضطرعين اذ تفيضون فيه أي تخوضون في العمل وما يعزب قرأ الكسائي بكسر الزاي والبقون بالضم ومعناهما يغيب عن ربك من مثقال أي وزن ثقل ذرة وهي النملة الحميراء الصغيرة في الأرض ولا في السماء أي في الوجود وتقديم الأرض لأن الكلام في حال أهلها ولا أصغر من ذلك أي من الذرة ولا أكبر قرأ يعقوب وحمزة وخلف ولا أصغر ولا أكبر برفع الرأي فيهما عطفا على موضع من ومعمولها لأن موضعه رفع بيعزبه معكف على محل مثقان وقرأ الباقون بالنصب عطفا على الذرة في الكسر وجعل الفتح بدل الكسر لامتناع الصرف إلا في كتاب مبين هو اللوح المحفوظ ألا إن أولياء الله هم الذين والوه بالطاعة والعبادة وتولاهم بالكرامة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة إل وإلا فهم أشد خوفا وحزنا في الدنيا من غيرهم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل من أولياء الله فقال الذين إذا رأيتهم ذكرت الله قال ابن عطية رحمه الله وهذا وصف لازم للمتقين لأنهم يخشعون ويتخشعون الذين آمنوا وكانوا يتقون هذه صفة أولياء الله تعالى لهم البشر في الحياة الدنيا هي الرؤية الصالحة يراها الإنسان أو ترى له وفي الآخرة الجنة والرضوان لا تبديل لكلمات الله لا خلف لمواعده والتبديل تغيير الشيء عن حاله ذلك التبشير هو الفوز العظيم ثم خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ولا يحزنك يا محمد صلى الله عليه وسلم قولهم تكذيبهم يعني المشركين تم الكلامها هنا ثم اتدأ فقال إن العزة القدرة لله جميعا يعز من يشاء فهو يقهرهم وينصرك عليهم هو السميع لأقوالهم العليم بأعمالهم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض من الملائكة والثقلين يحكم بما يريد ويفعل ما يشاء سبحانه وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء أي ما يتبعون شركاء على الحقيقة فإن شركات الله في الربوبية محال إن يتبعون إلا الظن أي ظنهم أن آلهتهم تقربهم إلى الله تعالى واختلاف القراء في الهمزتين من شركاء إن تاختلاف فيهما من شهداء إذ في سورة البقرة وإنهم إلا يخرصون يكذبون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه أي مع أزواجكم أولادكم لزوال التعب والسكون الهدوء عن الطراب والنهار مبصرا أي يبصر فيه مطالب طالب الأرزاق إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سماع تدبر واعتبار قالوا يعني المشركين اتخذ الله ولدا هو قولهم الملائكة بنات الله سبحانه تنزيه عن الولد هو الغني عن خلقه له ما في السماوات وما في الأرض عبيدا وملكا إن أي ما عندكم من سلطان حجة بهذا القول ثم نفى عنهم الحجة بقوله أتقولون على الله ما لا تعلمون توبيخ على اختلاقهم وفيه دليل على أن كل قول لا برهان عليه فهو جهالة قل الذين يفترون على الله الكذب قال باتخاذ الولد واضافه الشريك إليه لا يفلحون لا يفوزون وتم الكلام متاع في الدنيا قال خبر مهتدئ محذوف أي افتراؤهم متاع في الدنيا أي بلغة يسيرة بنيل رئاستهم ولذتهم ثم تزور ثم إلينا مرجعهم بالموت ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم إمام الظرية واتلو اي يا محمد عليهم على اهل مكه نبا خبر نوح اذ قال لقومه وهم ولد قبيل ابن ادم يا قوم ان كان كبر عظم وشق عليكم مقامي طولوا مكثي بينكم وتذكيري تحذيري بايات الله بادلته فعزمتم على قتل وطردي فعلى الله توكلت وثقت به فاجمعوا امركم قراءه العامه فاجمعوا بالقطع وكسر الميم اي احكموه وشركاءكم أي آلهتكم ونصب شركاءكم بفعل محذوف تقديره او نصب شركاءكم بفعل محدود تقديره وادعوا شركاءكم فاستعينوا باعتبارنا لا تتعد في المعنى الشركاء تتعد للأمر تقديره وادعوا شركاءكم فاستعينوا بها الفصيلة هنا تكون بعد بها وقرر ويس عن يعقوب بخلاف عنه فاجمعوا بوسط الهمزة وفتح الميم من الجمع ووردت عن نافع وقرأ يعقوب وشركاؤكم بالرفع أي فأجمعوا أمركم أنتم وشركاؤكم ثم لا يكن أمركم قال في قصد بالهلاك طبعا تقدير تقدير الفعل وادعو وجه في التفسير وهو على قراءة فأجمعه مع, مع نصب مع نصب شركاءكم ثم لا يكن أمركم في قصد بالهلاك عليكم غمة خفيا بل جاهرون به ثم قضوا إلي الغمة من الخفاء فإن عليكم شهر ثم لا يكن أمركم عليكم غمة قال خفيا بل جاهرون به ثم قضوا إلي أمضوا ما في أنفسكم ولا تنظرون لا تؤخرون أهبت يعقوب اليأس تنظرون تلخيص، اقصدوا هلاكي بكل طريق سريع فلا خوف عندي لوثوق بالله فإن توليتم أعرضتم عن تذكيري فما سألتكم على ذلك من أجر جعل فتنفروا عني إن أجري إلا على الله لا تعلق له بكم قرأ نافع أبو جعفر أبو عمرو بن عمرو وحفص عن عاصم أجرية بفتح الياء والباقون بإسكانها وأمرت أن أكون من المسلمين الذين لا يأخذون الأجراء على التعليم فكذبوه استمروا على تكذيبه فنجيناه ومن معه في الفلك وكانوا ثمانين وجعلناهم خلائف سكان الأرض خلفا عن الهالكين وغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بالطوفان فانظر كيف كان عقبة المنذرين آخر أمر الذين أنذرهم الرسل فلم يؤمنوا ثم بعثنا من بعد نوح رسلا كإبراهيم وهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم إلى قومهم كل رسول إلى قومه فجاءوهم بالبينات بالدلالات الواضحات فما كانوا ليؤمنوا فما كان إيمانهم إلا ممتنعا لشدة شكيمتهم في الكفر وتصميمهم عليه بما كذبوا به من قبل يريد أنهم كانوا قبل بعثة الرسل أهل جاهلية مكذبين بالحق فما وقع فصل بين حالتيهم بعد بعثة الرسل وقبلها كأن لم يبعث إليهم أحد وهذه الآفة كلام طويل في ما الذي كذبوا به من قبل والكلام في الضمائر ونقتصر على قول كذلك مثل ذلك الطبع المحكم نطبع نختم على قلوب المعتدين بخزلانهم وفي ذلك دليل على أن الأفعال واقعة بقدرة الله تعالى ثم بعثنا من بعدهم أي بعد الرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه يعني أشرف قومه بآياتنا التسع فاستكبروا عن اتباعها وكانوا قوما مجرمين أي مشركين فلما جاءهم يعني فرعون وقومه الحق من عندنا وعرفوه لتظاهر المعجزات قالوا من فرص تمردهم إن هذا لسحر مبين ظاهر قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم تقدير الكلام أتقولون للحق لما جاءكم إنه سحر ثم قال ممكرا عليهم أسحر هذا فحذف السحر الأول اكتفاء بدلالة الكلام عليه والقراءة يقرأ يقف عند لما جاءكم ثم يبتدئ من أسحر هذا وحذف السحر الأول اللي هو مفعول إيه مفعول القول المقول يعني السحر هذا قال فحذف السحر الأول اكتفاء بدلالة الكلام عليه ولا يفلح الساحرون المعنى يكون سحرا وقد أفلح من جاء به طبعا في قول عند المفسرين أن أسحر هذا هو مقول تقولون يعني أتقولون الحق لما جاءكم أسعر هذا يكون السحر هذا ما قول أتقولون لكن هذا قول الذي ذكر المفسر هنا قول مشهور عند المفسرين وحجته قوية حجته قوية فيه حب وإن كان فيه تقدير ولكن لأنهم, لم لأنهم لا يصفون ما جاء به موسى بأنه سحر على سبيل السفهان نواصل حتى في الآية السابقة قالوا إن هذا لسحر مبين على سبيل القطع والتأكيد المؤكدات إن هذا لسحر مبين فهل يقولون السحر هذا لا, لا هم يجزمون أنه سحر فيكون من باب الإنكر ويكون من مقول موسى كما قد هنا والله أعلم قالوا فرعون وقومه لموسى عليه السلام أجئتنا لتلفتنا تصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من عبادات الأصنام وتكون لكم الكبرياء في الأرض الملك في أرض مصر قرأ أبو بكر عاصم ويكون ببياء على التذكير والباقون بالتاء على التأنيث وما نحن لكم بمؤمنين مصدقين قرأ أبو عمر ونحن لكم بإضغام النون في ال وقال فرعو لؤتوني بكل ساحر عليم حاذق فيه قرأ حمزة والكسائي وخلف سحار على وزن فعال بتجديد الحاء وألف بعدها وأمال فتحة الحائي أدوا ريوا عن الكسائي وقرأ الباقون ساحر على وزن فاعل والألف قبل الحائي طبعا ساحر وسحار اللي, اللي اتنين كتبتهم واحدة فلما جاء السحرة قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون أي طرحوا على الأرض ما معكم من حبالكم وعصيكم وتقدم ذكر القصة في الأعراف فلما ألقوا قال موسى ما جئتم أي الذي جئتم به السحر قرأ أبو جعفر وأبو عمرو أي السحر أو أأ السحر بالمد على الاستفهام تقديره أي شيء جئتم به أهو السحر ويجوز لكل منهما تسهيل الهمزة الثانية بين بين وإبدالها ألفا خالصة كما تقدم في قوله قال أنا وقد كنتم به تستعجلون ولا يجوز الفصل فيه بالألف كما لا يجوز في فيه الآن وقرأ الباقون به السحر بهمزة وصل على الخبر ما جئتم به السحر فتسقط وصلا وتحذف بالصلة في الهاء قبلها لالتقاء الساكنين إن الله سيبطل سيمحقه إن الله لا يصلح عمل المفسدين <تصفيق> قال لا يقوي ويحق الله الحق يثبته بكلماته بأوامره ولو كره المجيمون ذلك فما آمن لموسى لم يصدقه إلا ذريات من قومه أي أولاد من أولاد قومه بني إسرائيل على خوف من فرعون وملائهم أي ملائف ذرية فإن ملأ الذرية كانوا من قوم فرعون وقيل الضمير لفرعون في ملائهم وجمعه لأنه كان عظما في نفسه فخوطب به أن يفتنهم يعذبهم ولم يقل يفتنوهم لأنه أخبر عن فرعون وكان قومه على مثل ما كان عليه وإن فرعون لعال غالب قاهر في الأرض وإنه لمن المسرفين في الكبر حتى الدعا الربوبية روي عن يعقوب الوقف بالياء على لعاليه وقال موسى لمؤمني قومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ثقوا به إن كنتم مسلمين مخلصين له وقالوا على الله توكلنا لأنهم كانوا مؤمنين مخلصين ربنا لا تجعلنا فتنة موضع فتنة أي عذاب بعد توبتنا للقوم الظالمين أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أن لم نكن على الحق فيزداد طغيانا ونجينا برحمتك من القوم الكافرين من كيدهم وأحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ اتخذ لقومكما بمصر بيوتا تسكنون فيها واجعلوا بيوتكم قبلة مساجد متوجهة نحو الكعبة وكان موسى يصلي إليها لأن فرعون كان قد أمر بني إسرائيل بتخريب بياعهم وألا لا بعبادتهم فأمروا باتخاذ مساجد في بيوتهم يصلون فيها سرا وأقيم الصلاة تموها وبشر يا موسى المؤمنين بخيري الدنيا والآخرة فقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة كل ما يتزين به من متاع الدنيا وأموالا في الحياة الدنيا وأنواعا من المال ربنا ليضلوا عن سبيلك قرى عاصم وحمزة والكساء وخلف ليضلوا بضم الياء أي ليضلوا غيرهم والباقون بفتحها يعني ليضلوا. أي ليضلوا في أنفسهم واللام في ليضلوا لام العاقبة يعني فيضلوا ويكون عاقبة أمرهم الضلال كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزن وقيل هي لام كي أي آتيتهم كي تفتنهم فيضل ويضل فهذا يكون في فعل الله سبحانه وتعالى على <تصفيق> معنى لم كيف تقوله لا سقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه وما يعرض عن ذكر ربه يسلك عذارا صعدة قال قرطبي وأصح ما قيل فيها وهو قول الخليل وسبيويه أنها لام العقبة والصيروة ربنا طمس على أموالهم أذهب آثارها بالهلاك واشدد واختم على قلوبهم لألا يدخلها الإيمان وأصل الشد الاستيثاق وإنما دع عليهم بعد الإنذار لعلمه ألا سبيل إلى إيمانهم فلا يؤمنوا معناه اللهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال وهو الغراب قال الله عز وجل لموسى وهارون عليهم السلام قد أجيبت دعوتكما إنما نسبت إليهما والدعاء كان من موسى لأنه رؤيا أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن والتأمين دعاء وفي بعض القصص كان بين دعاء موسى وإجابة أربعون سنة فاستقيم على الرسالة وانضي لأمره ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون أمر الله تعالى ال الذين لا يعلمون أمر الله تعالى قرأ العامة تتبعاني بتجديد التاء الثانية قال بتجديد التائف الثانية وفتحها وكسر الباء وتجديد النون في موضع جزم على النهي والنون للتوكيد وحركه الالتقاء الساكنين طبعا هو الضبط هنا مش مزبوط الضبط هنا خطأ تمام تتبعاني تمام هنا تجديد وفتحه. قال وحركت لالتقاء الساكنين واختير لها الكسر لأنها أشبهت نون الرجلان ويقال في الواحد لا تتبعن بفتح النون وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر بتشديد التاء مع تخفيف النون فتكون لا فيها فيصير اللفظ لفظ الخبر ومعناه النهي كقوله لا تضار والدة على قراءة من رفع ولا تتبعان ولا تتبعان بغير التجديد ما ينفعش تبقى ناهية أنها تبقى جازمة قال وروي عن ابن ذكوان أيضا وجه آخر بتخفيف التاء الثانية ساكنة وفتح الباء مع تشديد النون من تبع المعنى لا تسلك طريق ملا يعلم حقيقة وعدي ووعيدي وجاوزنا عبرنا ببني إسرائيل البحر حتى الشط حافظين لهم فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى ظلما واعتداء وكان البحر قد انفلق لموسى وقومه فلما وصل فرعون بجنوده إلى البحر هاب دخوله فتقدمهم جبريل في صورة هامان على فرس وديق أي شهي وهي التي في فرجها بلل وخاض البحر فاقتحمت الخيول فتقدم ذكر القصة مستوفا في صورة البقرة عند تفسير قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فلما دخل آخرهم وهما أولهم أن يخرج إن طبق عليهم الماء حتى إذا أدركه الغرق، أي قاربه، وكان هذا في يوم عاشوراء. قال: أمنت أنه قرأ حمزة والكسيئي وخلف إنه بكسر الألف على الاستئناف بدلا من أمنت. والباقون بالفتح أنه على حذف الباء التي هي صلة الإيمان، أي بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وكرر معنى الإيمان ثلاث مرات، معنى الإيمان ثلاث مرات حرصاً على القبول. في قوله آمنت إلا الذي آمنت من المسلمين قال فلم يقبل لأنه فرت ولم يكن وقت قبول فعند ذلك دس جبريل عليه السلام في فيه من حماء البحر وقال الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الضالين المضلين وتقدم الكلام في الآن وما ذهب القراء فيه عند قوله الآن وقد كنتم بيه تستعجلون فلما أغبر موسى قومه بهلاك فرعون وقومه قالت بني إسرائيل مات فرعون فأمر الله البحر فألقى فرعون على الساحل أحمر قصيرا كأنه ثور فتأقن بني إسرائيل موته فمن ذلك الوقت لا يقبل الماء ميتا أبدا فذلك قوله فاليوم ننجيك قال نلقيك على نجوة من الأرض أي مرتفع منها قرأ يعقوب ننجيك مخففا والباقون مشددا ببدنك وحدك لتكون لمن خلفك بعدك طبعا قوله وحدك ليه؟ يعني هذا تعليل لقوله ببدنك مما يقال فيها وكذلك أيضا ننجيك فيها كلام آخر للمفسرين لتكون لمن خلف قال بعدك ايه علامة تظهر لهم بها عبوديتك من ربوبيتك لأنك لو كنت ربا لم غرق وإن كثيرا من الناس عن آيتنا لغافلون لا يتفكرون فيها ولقد بوأنا أنزلنا بني إسرائيل مبوا صدق منزل كرامة وهي الأرض المقدسة التي كتب الله ميراثا لإبراهيم ذريته ورزقناهم من الطيبات الحلالات فما اختلفوا يعني اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه العلم يعني القرآن فبعض قال هو هو وبعض ليس هو وغيروا صفته مع معرفتهم صدقه وصفته إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا فيثيب التائب ويعاقب العاصية ثم قال خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك يعني القرآن فاسأل الذين يقرؤون الكتابة من قبلك فيخبرونك أنك مكتوب عندهم في التوراة. وقيل غير ذلك والشك في اللغة أصله الضيق. فقال صلى الله عليه وسلم في الجواب لا أشك ولا أسأل أحد أشهد أنه حق. قرأ ابن كثير والكسائي وخلف فسل بنقل الح... بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وهو السين والباقون بغير نقل. ثم استأنف الكلام فقال لقد جاءك الحق الذي لا شك فيه وهو القرآن من ربك فلا تكونن من الممترين الشاكين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين والخطاب في هذه الآيات التي قبلها للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره إن الذين حقت وجبت عليهم كلمة ربك أنهم يموتون كفارا وهي هؤلاء للنار ولا أبالي يقصد هي الكلمة يعني قرأ نافع أبو جعفر وابن عامر كلمات بالألف على الجمع والباقون بغير ألف على التوحيد لا يؤمنون إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم يقول ولو جاءتهم كل آية سألوها يعني كل آية سئلت وأنث فعل كل لإضافته إلى مؤنث حتى يروا العذاب الأليم فحينئذ يؤمنون ولا ينفع فلولا أي فهلا كانت المعنى فلم تكن قرية من القرى الهالكة آمنت عند معاينة العذاب فنفعها إيمانها بأن تقبل الله منها إلا قوم يونس فإنه نفعهم إيمانهم في ذلك الوقت وقوم نصب على الاستثناء المنقطع تقديره يعني هو المألوف في الاستثناء, في الاستثناء المنقطع أن يقول ولكن كذا يعني هو ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي قال الذل والهوان في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين إلى وقت انقضاء آجالهم وملخصوا القصة دي أن قوم يونس كانوا نوى من أرض الموصل وكانوا يعبدون الأصنام فأرسل الله إليهم يونس عليه السلام فكذبوه فقيل له أخبرهم أن العذاب مصبحهم بعد ثلاث فأخبرهم فقالوا هو رجل لا يكذب فارقبوه فان قام معكم فلا عليكم وان ارتحل عنكم فهو نزول العذاب لا شك فلما جاء الميعاد تغشاهم العذاب فكان مرتفعا على رؤوسهم قد رميل روي انه غيم اسود يدخل دخانا شديدا وكان يونس قد خرج بين اظهرهم في جوف تلك الليله فلما راوا ذلك ولم يجدوا يونس ايقنوا بالهلاك فلبسوا المسوحه وبرزوا الى الصعيد بانفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم وفرقوا بين كل والده وولادها فحن بعضهم الى بعض وعد وتضرعوا وترادوا المظالم وأخلص التوبة والإيمان فرحمهم الله وكشف عنهم العذاب وكان يوم عاشوراء يوم الجمعة وسيأتي ذكر قصة يونس بأفسط من هذا في سورة الأنبياء إن شاء الله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا قال وهو دليل على أن الله تعالى لم يشاء إيمانهم وأن من شاء إيمانه يؤمن لا محالة أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إيمان جميع الناس فأخبره تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة في الذكر الأول ولا يضل إلا من سبقت له الشقاوة في الذكر الأول وما كان أي وما ينبغي لنفس. أن تؤمن إلا بإذن الله قال بعلمه وتوفيقه ويجعل الله الرجس قال العذاب قراءة العامة ويجعل بليائه وقرأ أبو عاصم العاصم ونجعل بالنون على التعظيم على الذين لا يعقلون قال أمر الله ونهيه أي القراءتين فيها التفاة؟ قراءة العامة قراءة شعبة؟ قراءة أبي بكر قراءة أبي بكر نعم بالنسبة وجه الإعراب في سؤال في وجه الإعراب في قراءة أبي جعفر والربية هذا لا علاقة له بالإعراب هو أصلا الإعراب هنا تقديري أصلاً على الباء ومش و ولن يظهر حركة الإعراب اللي يأسكنا أم اللي هذا ليس إعراباً قل للمشركين الذين يسألونك عن الآيات انظروا أي بالتفكري ترى عاصم وحمزة ويعقوب قل انظروا بكسر اللام في الوصل والبقون بضمها ماذا مبتداً خبره في السماوات والأرض من الدلالات الدالة على الوحدانية وما استفهمية وما التي بعدها للنفي أي ولن تغني الآيات والنظر الرسل عن قوم لا يؤمنون قال السابق علمه تعالى بموتهم كافرين فهل ينتظرون يعني مشك مكة إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم من مكذب الأمم أي مثل وقائعهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين أي ذلك ثم ننجي قرأ يعقوب ننجي بإسكان النون الثانية والتخفيف والباقون بفتح النون والتجديد رسولنا والذين آمنوا معهم عند نزول العذاب كذلك كما أنجيناهم حقا واجبا علينا ننجي المؤمنين قرأ الكسائي ويعقوب حفصا عن العاصم ننجي المؤمنين بالتخفيف والباقون بالتجديد ووقف يعقوب ننجي بإثبات الياء ونجى وأنجى بمعنى واحد قل يا أيها الناس يعني أهل مكة إن كنتم في شك من ديني وصحته فلا أعبد الذي نعبدون من دون الله وهي الأصنام ولكن أعبد الله الذي يتوفىكم يميتكم وخص التوافي بالذكر للتهديد ولكن أعبد الله الذي خلقكم ورزقكم ويحييكم ويميتكم يقول خص التوافي بالذكر للتهديد ولكن أعبد الله الذي يتوفىكم وأمرت أن أكون من المؤمنين بأيات الله وأن أقم عطفا على أن أكون وجهك للدين أستقيم إليه حنيفا قيما به مائلا عن كل دين ولا تكونن من المشركين اي قيل لي لا تشرك، ولا تدعو لا تعبد، من دون الله ما لا ينفعك إن أطعته، ولا يضرك إن عصيته، فإن فعلت فعبدت غير الله فإنك إذا من الظالمين الضارين بأنفسهم، وان يمسسك الله بضر يصيبك به فلا كاشف له يرفعه إلا هو سبحانه، وإن يريدك بخير فلا راد فلا مانع لفضله الذي أرادك به يصيب به بالخير والضر من يشاء من عباده وهو الغفور لذنوب عباده الرحيم بأوليائه قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم رسوله هو القرآن فلم يبقى لكم حجة فمن اهتدى اختار الهدى فإنما يهتدي لنفسه أي خلاص نفسه لأن نفعه لها ومن ضل بالكفر فإنما يضل عليها أي وبال ذلك على نفسه وما أنا عليكم بوكيل أي حفيظ أحفظ أعمالكم إن علي إلا البلاغ قال ابن عباس نسختها آيات القتال والتي بعدها طبعا هنا كلام ابن عباس رضي الله عنهما في الآية لسه يعني ده المفترض كان يبقى قبلها يعني يصل بالكلام السابق نسختها يعني نسخ آية قولي أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم إلى آخرها إلى قولي وما أنا عليكم بوكيل قال ابن عباس نسخة آية القتال والتي بعدها أي التي بعدها أيضا وهي واتبع ما يوحى إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم واصبر حتى يحكم الله بالنصرة أو بالأمر بالقتل وهو خير الحاكمين لأنه عز وجل لا يحكم إلا بالحق والله أعلم قال سورة هود عليه السلام مكية إلا قوله وأقم الصلاة طرفي النهار الآية آيها 123 وحروفها 7567 كسورة يونس يعني على هذا العد للحروف على هذه الطريقة في عد الحروف فهو ذكر أن عدد الحروف مثل عدد حروف سورة يونس وكلمها ألف وتسعمائة وخمس عشرة كلمة بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تقدم الكلام عليه ومذاهب القراء فيه في أول سورة يونس كتاب خبر مفتدئ محذوف أي هذا كتاب وهو القرآن أحكمت نظمت آياته نظما محكما لا يلحق وتناقض ولا خلل وقال ابن عباس أي لم ينسخ بكتاب كما نسخت الكتب والشرائع به ثم فصلت بينت بالأحكام من الذي الحكيم خبير أي من عنده ألا تعبدو أي بأن تعبدوا إلا الله إنني لكم منه أي من الله نذير بالعذاب وبشير بالثواب وأن استغفروا ربكم وحدوه عطف على الأول ثم توبوا إليه من الكفر أي انسلخوا منه واندموا على سالفه يمتعكم يعيشكم في الدنيا متاعا حسنا عيشا طيبا إلى أجل مسمى إلى الممات ويؤت كل ذي فضل أي في العمل أي زيادة في فضله هي ويؤتي كل ذي فضل أي في العمل أي زيادة يعني زيادة في العمل فضله يعني إما تحذف في هذه أو يبقى بعدها العمل ولكن تكرار يعني يقول أي في العمل أي زيادة في العمل ويؤتي كل ذي فضل أي في العمل أي زيادة أو ممكن تكون كلمة فيه أي زيادة فيه مثلا فضله أي جزاء فضله وإن تتولوا أي تتولوا فحذفت إحدى التأين وقرأ البزيو عن ابن كثير وإن تولوا بتشجيل التأين فإني أخاف عليكم قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر أبو عمر فإني أخاف حيث وقع بفتح الياء والبقونة بإسكانها عذاب يوم كبير هو يوم القيامة إلى الله مرجعكم في ذلك اليوم وهو على كل شيء قدير من ثواب وعقاب ولا ينفع من قضائه واقيا ألا إنهم يثنون صدورهم قال يخفون ما فيها من العداوة نزلت في الأخنس ابن شريق وكان رجلا حلو الكلام والمنظر يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحب وينطوي بقلبه على ما يكره ليستخف منه أي الله قال ابن عطية هذا هو الأفصح الأجزل في المعنى وقيل يمكن أن يعود الضمير على محمد صلى الله عليه وسلم يقصد الضمير في منه كلام نعطي هذا هو الأجزل في المعنى على ان هذا في تفسير الآية وهذه الآية فيها كلام طويل للمفسرين ألا حين يستغشون ثيابهم قال يتغطون بها وحين توقيت للتغطي لا للعلم. فعلم الله عز وجل في كل وقت يعني علم الله سبحانه وتعالى غير معلق على حال إذا استغشوا ثيابهم فقط ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون قال في قلوبهم وما يعلنون بأفواههم إنه عليم بذات الصدور قال وذوات الصدور ما فيها وما من دابة في الأرض أي ليس دابة ومن صلة والدابة كل حيوان يدب على وجه الأرض إلا على الله رزقها أي هو المتكفل بها أي هو المتكفل به فضلا لا وجوبا ويعلم مستقرها مكانها ومستودعها حيث كانت من قبل من صلب أو رحم كل في كتاب مبين أي مثبت في اللوح المحفوظ قبل خلقها وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام والأرجح أنها من أيام الدنيا وأجزأ ذكره السماوات والأرض عن ذكر ما فيها إذ كل ذلك خلق في تلك الستة, في تلك الستة أيام تقدم الكلام في ذلك في سورة الأعراف وكان عرشه على الماء قبل خلق السماوات والأرض وكان ذلك الماء على متن الريح ثم بين علة الخلق فقال ليبلوكم ليبلوكم هذه تعلقها بخلقه ثم بين علته الخلق فقال ليبلوكم لذلك لا يحسن في قراءه يقرأ القارئ يقول وكان عرشه على الماء يبتدئ من وكان عرشه على الماء ليبلوكم قال ثم بين علته الخلق فقال ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا أيها المؤمنون وازهدوا في الدنيا واتموا عقله ولئن قلت يا محمد صلى الله عليه وسلم إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين يعنون القرآن قرأ حمزة والكسئي وخلف ساحر بفتح السيني وألف بعدها وكسر الحاء يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ولئن أخرن عنهم العذاب إلى أمة معدودة أي أجل محدود وأصل الأمة الجماعة فكأنه قال إلى انقراض أمة ومجيء أخرى لا يقولن ما يحبس المعنى أي شيء يعني ماذا هنا في الأم يعني الأم دائما يذكروا فيها الاشتراك ويذكروا فيها الوجوه وما ذكره هنا كأنه يرجع بها إلى أصلها إن الأم أصلا تكون الجماعة ولم يقصد جماعة وقت فيكون الأمة تفسر بأنها إيه إيه إيه إيه إلى أمة معدودة إلى, إلى وقت يعني ولكن أن الأم أصلا الجماعة فإلى أمة معدودة يعني أن أن تكون جماعة قد انقرضت وجماعة أخرى جاء لا يقولون ما يحبسه المعنى أي شيء يمنع العذاب من طبعا هذا التوجيه يعني لبيان أصل أصل معنى الكلمة هذا ليس تفسير الآية الأمة هنا تفسر به الأجل وإلا فمثل هذا لو حد حيحسب إن هو التوجيه قل فتظنون أن أمة المرتبة الوقت والأمة المرتبة الجماعة حتى ون في هذا الموضع يراد بها الجماعة طب ماذا سيفعل في قول الله سبحانه وتعالى والذكر بعد أمة مثلا بعد انقضاء أمة وجاءت أمة أخرى هذا بعد أمة من الوقت وإنما يبين أصلها الأصل من أين جاءتها لا يقولون ما يحبس المعنى أي شيء يمنع العذاب من النزول يقولونه استهزاء ألا يوم يأتيهم كيوم بدر ليس العذاب مصروفا مدفوعا عنهم وحاق وأحاط بهم ما كانوا به يستهزئون أي نزل بهم جزاء استهزائهم ولئن ذقنا الإنسان المراد الجنس منا رحمة نعمة ثم نزعناها منه أزلناها عنه إنه لا يأوس شديد اليأس أنها لا تعود إليه تفور نعم الله عليه ينفرو نعم الله عليه ما رأيكم في تفسير الإنسان هنا فسره قال المراد الجنس جنس الإنسان يعني لماذا لم يفسره الإنسان الكافر الجرا في الكلمة الواحدة نعم الاستثناء لأن بعدها استثناء وإلا فالذي يفعل هذا والإنسان الكافر يعني الأصل هي الأصل أنها تفصل الإنسان الكافر ولكن في استثناء بعد ذلك ماشي؟ فالاستثناء دل على أن هنا الإنسان مرد الجنس يكون الاستثناء بعد ذلك متصلًا ولئن ذقناه نعماء قال صحة وسعى بعد ضراء شدة مسته لا يقولن الإنسان ذاب السيئات المصائب عني ويتجبر إنه لفرح بطر فخور قال والفرح لذة في القلب بنيل المشتهى والفخر هو التطاول على الناس بتعديد المناقب وذلك منهي عنه قال نافع أبو جعفر وابو عمرو عن نية بفتح الياء والباقون بإسكانها إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات استثناء متصل على ما تقدم ان الإنسان عام ويراد بالجنس كما في ان الإنسان لا في خسر إلا الذين امنوا ونظائر ذلك أولئك لهم مغفرة وأجر كبير هو الجنة فلعلك يا محمد صلى الله عليه وسلم تاركم بعض ما يوحى إليك أي تاركم تبليغا ما يسوءهم رجاء توبتهم وذلك أن كفار مكتة لما قالوا ائتي بقرآن غير هذا ليس فيه سب آلهتنا هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى سب آلهتهم ظاهرا فأنزل الله الآية وضائق به أي بما كلفت صدرك بأن تتلوه عليهم مخافة أن يقولوا مكذبين مخافة أن يقولوا بأن يقولوا مفعول لأجله لولا أنزل عليه كنز ينفقه أو جاء معه ملك يصدقه إنما أنت نذير فأدي النذارة والله على كل شيء وكيل أي حافظ وشاهد أم بل يقولون افترى أي اختلق محمد الموحى إليه وهو القرآن كلفت بعشر سور مثله مفتريات مختلقات من عند أنفسكم قال هنا عشر وفي يونس بسورة لأن هذه نزلت قبل تلك لأن, هذه أي لأن هود نزلت قبل يونس لأنهم تحدوا أولا بالإتيان بعشر فلما عجزوا تحدوا بسورة واحدة المعنى إن كان ما جئت به مفترا كما تزعبون فعارضوا بعضه ودعوا من استطعتم للمعارضة من دون الله من الكهنة والأعوان إن كنتم صادقين في قولكم فإن لم يستجيبوا لكم فعلموا في المعارضة ولم تتهيأ لهم هو الصحي هنا يبقى فإن يستجيب لكم في المعارضة يعني ما تكتبش هنا كلمة فعلموا منها يستجيبوا لكم في المعارضة ولم يتهيأ لهم خوطبا جمعا تعظيما لقدره أو الخطاب له ولأصحابه فعلموا هنا فعلموا المفترض هنا ما تكونش مثبته في الموضع أعلى وتكون مثبتة هنا فعلموا خطاب للمؤمنين أو للمشركين أنما أنزل بعلم الله أي, هو أي وهو عالم بإنزاله وبجميع ما فيه وأن لا أي وعلموا أن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون استفهم بمعنى الأمر أي أسلموا ونزل في كل, من في كل من عمل عملا لغير الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها بإحسانه وبره نوفي إليهم أعمالهم فيها أي أجور أعمالهم في الدنيا بسعة الرزق وطيب العيش وهم فيها في الدنيا لا يبخسون لا ينقصون من حظهم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار لأنهم استوفوا ما تقتضيه صور أعمالهم الحسنة وبقيت لهم أوزار العزائم السيئة وحبط بطل في الآخرة ما صنعوا فيها أي في الدنيا وباطل في نفسه ما كانوا يعملون لأنه عمل لغير الله تعالى واختلف في المعني بهذه الآية فقيلهم أهل الرياء من المؤمنين فقيلهم الكفار قال ابن عطية وهو عندي أرجح التأويلات بحسب ذكر الكفار والمنافقين في القرآن فإنما قصد بهذه الآية أولئك أفمن كان على بينة من ربه افتداء والخبر محذوف أي أفمن كان على بينة كمن كفر بالله وكذب, أنبياء وكذب أنبياءه فمن أول كمن كفر هذا المقدر والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم على بينة أي برهان وبيان من الله أن دين الإسلام حق ويتلوه شاهد أن يتبع البرهان شاهد يشهد بصحة وهو القرآن منه أي من الله تعالى ومن قبله أي قبل القرآن كتاب موسى هو التوراة اماما مؤتما به ورحمة لمن تبعه اولئك أي المؤمنون يؤمنون به بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن يكفر به من الأحزاب وهم الفرق من أهل مكة ومن ضامهم من الكفار المتحذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنار موعده مصيره فلا تك في مرية شك منه من الموعد إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون من قلة نظرهم واختلال فكرهم ومن أظلم ممن افترى على الله كذب فزعم أن له ولدا وشريكا أي لا أحد أظلم منه أولئك يعني الكاذبين يعرضون على ربهم في الموقف فيسألهم عن أعمالهم ويقول الأشهاد جمع شاهد وهم الملائكة والنبيون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله؟ بعده وسخطه على الظالمين الذين وضعوا العبادة في غير موضعها الذين يصدون يمنعون عن سبيل الله عن دينه ويبغونها عواجة أي يعدلون بالناس عنها إلى المعاصي والشرك وهم بالآخرة هم كافرون أعاد لفظهم تاكيدا لكفرهم ثم قال الأشهاد أولئك أي الكاذبون لم يكونوا معجزين فائتين الله إذا أرجع لهم مقول الأشهاد لم يكونوا معجزين فائتين الله إذا أراد عذابهم في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء ناصرين يمنعونهم من عذابه ولكن أخرهم إلى يوم القيامة يضاعف لهم العذاب يشدد حتى يكون ضعفي ما كان قرى ابن كثير وابن عامر وجعفر ويعقوب يضاعف بتجديد العين محذف الالف والباقون بإثبات الألف والتخفيف ما كانوا يستطيعون السمع أي استماع الحق وما كانوا يبصرون محمدا صلى الله عليه وسلم بغضا له فما نافية أولئك الذين خسروا غبنوا أنفسهم باشتراء عبادة الأوثان بعبادة الله وضل ضاع عنهم ما كانوا يفترون من زعمهم أن الآلهة تشفع لهم لا جرم أي حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون أي متحقق خسرانهم إن الذين آمنوا صدقوا وعملوا الصالحات وأخبتوا خشعوا إلى ربهم واصل الإخبات الخضوع من الخبط وهي الأرض المصمئنة اولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هذه الآية في الصحابة المؤمنين والتي قبلها في المشركين ثم ضرب للكافرين والمؤمنين مثلا فقال مثل الفريقين مبتدا خبره كالأعمى أي كمثل الأعمى والأصمي هذا للكافرين احسن كان الكلام يتصل بعض ببعض والبصير والسميع للمؤمنين شبه الكافر بالأعمى والأصم وشبه المؤمن بالبصير والسميع فهو على تمثيل مثالين يعني شبه الكافر بالأعمى وشبهه بالأصم وشبه المؤمن بالبصير وشبه بالسميع وقال بعض المتأولين التقدير كالأعمى الأصمي والبصير السميع فيكون تمثيلا واحدا فدخلت هو العصف كما تقول جاءني زيد العاقل والكريم والمقصود زيد العاقل الكريم هو نفسه وأنت تريده بعينه فهو على هذا تمثيل بمثال واحد شبه الكفار بالأعمل أصم هذا تمثيل واحد والمؤمنون بالسميع البصير هل يستويان أي الفريقان مثلا تميز أفلا تتذكرون؟ تتعذون؟ قرى حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم إيه أفلا تتذكرون إيه الآية أفلا تذكرون, أفلا تذكرون. هنا ده خطأ هنا في الكتاب هنا في الكتاب أفلا تذكرون قرأ حمزة والكسائي وخلف حفصا عاصم والضبط هنا غير صحيح تذكرون بالتخفيف والباقون بالتجديد تذكرون فنصوب هنا أفلا تذكرون هنا الآية هي تذكرون طيب وكذلك الضبط هنا مثلا هذا التمييز هو التمييز محول أم غير محول محول عن ماذا عن فاعل نعم ولقد أرسلنا نوحا إلى قوبيه إني لكم نذير مبين قرأ نافع وابن عامر وعاص وحمزة إني بكسر الهمزه أي فقال إني لأن في الإرسال معنى القول وقرأ الباقون بفتح الهمزه أي بأني والنذير هذه النذير مش النذر والنذير والمنذر هو المحذر هنا تصوب والنذير والمنذر هو المحذر ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم هو يوم القيامة ووصف بذلك لأن العذاب يكون فيه وتقدم ذكر الاختلاف في عمره حين بعثه الله إلى قومه في سورة الأعراف عند تفسير قوله تعالى لقد أرسل نوحا إلى قومه ولبث يدعو قومه تسعمائة وخمسين سنة وعاش بعد الطوفان مائتي سنة وخمسين سنة ومات وله ألف وأربعمائة وخمسون سنة فقال الملأ الذين كفروا من قومه والملأ هم الأشرف والرؤساء ما نراك إلا بشرا آدميا مثلنا لا مزية لك علينا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا الناقصون الأقدار فينا بادي الرأي قرأ أبو عمرو بادئ بالهمز أي أول الرأي يريدون أنهم اتبعوك في أول الرأي من غير رويه وتفكر ولو تفكروا ما اتبعوك وقرأ الباقون بياء مفتوحة بغير همز أي ظاهر الرأي معناه اتبعوك ظاهرا من غير أن يتدبروا ويتفكروا باطنا من بلو الشيء يعني ونصبه على القراءتين ظرف طبعا فيه كلام في, في إعرابها يعني كلام مفصل أطول من هذا الكلام في الإعراب في باديه الرأي وما نرى لكم قال لك ولمتبعيك علينا من فضل أي زيادة شرف علينا نؤهلكم بها للنبوة بل نظنكم كاذبين الخطاب لنوح ولمن آمن به قال نوح يا قوم أرأيتم أخبروني إن كنت على بينة حجة من ربي شاهدة بصحة دعواي وآتاني رحمة من عنده أي النبوة فعميت عليكم قرأ حمزة والكسائي وخلف حصر عن عصر فعميت بضم العين وتشجيد الميم أي شبهت ولبست وقرأ الباقولة بفتح العين وتخفيف الميم أي خفية أن أنلزمكم الهداية وأنتم لها كارهون لا تريدونها استخهام بمعنى الإنكار ويا قوم لا أسألكم عليه أي على التبليغ وإيمانكم مالا أجرا إن أجري ما ثوابية إلا على الله قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف عن عاصم بإسكان الياء في هنا شيء كده بإسكان الياء حيث وقع والبقون بفتحها. في خطأ في الكلام هنا. وما أنا بطارد الذين آمنوا أي وذلك أنهم قالوا له أطرد عنك المؤمنين حسدا لهم إنهم ملاك ربهم أي صائرون إليه تاجزي من طردهم ولكني أراكم قوما تجهلون أمر الله وليقائه قرأ الكفريون وابن عمر ويعقوب وقنبل عبد الكثير ولا ولكني بإسكان الياء والباقون بفتفها ويا قوم من ينصرني من الله من يمنعني من عذابه انطردتهم لأجل إيمانهم أفلا تذكرون تتعذون قرأ أبو عمر ويا قوم من بإضغام الميم في الميم ولا أقول لكم عندي خزائن الله فآتي منها ما تطلبون ولا أعلم الغيبة فأخبركم بما تريدون ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري تحتقر أعينكم من المؤمنين لن يؤتيهم الله خيرا أي إيمانا وتوفيقا لجهلي بحالهم وذلك أنهم قالوا هم أراذلنا ولن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم فيجازهم عليه إني إذا لمن الظالمين إن آذيتهم قرأ نافع أبو عمرو أبو جعفر إني بفتح الياء والباقون بإسكانها قالوا يا نوح قد جادلتنا خصنتنا فأكثرت جدالنا فأطنبته فأتنا بما تعيدون من العذاب إن كنت من الصادقين في الدعوة قال إنما يأتيكم به الله إن شاء عاجلا أو آجلا وما أنتم بمعجزين بفائتين ولا ينفعكم نصحي نصيحتي إن أردت أن أنصح لكم أي نصحكم إن أردت أن أنصح لكم مصدر أردت نصحكم إن كان الله يريد أن يغويكم يضلكم تقدير الكلام إن كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصح قرأ نافع أبو عمر أبو جعفر نصحية بفتح الياع والباقون بإسكانها هو ربكم فإله الإغواء والهداية وإليه ترجعون إخبار في ضمنه تهديد ووعيد قرأ يعقوب ترجعون بفتح التاء والباقون بضمها أم يقولون هؤلاء الكفر افتراه افترى نوح هذا التوعد بالعذاب وأراد الإرهاب علينا بذلك وقيل إن هذه الآية اعترضت في قصة نوح وهي في شأن محمد صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش وذلك أنهم قالوا افترى القرآن وافترى هذه القصة عن نوح فنزلت الآية في ذلك والأول هو قول ابن عباس وقال القرطبي وهو أظهر لأنه ليس قبله ولا بعده إلا ذكر نوح وقومه فالخطب منهم ولهم طبعا هو هنا يعني غريبة شوية في يعني هو ذكر هنا القول أنه أن الكلام على نوح أم يقولون أم يقول قوم نوح عليه السلام افترى نوح هذا التوعد وجعله الأصل ثم قال وقيل ذكر القول الآخر يعني كأنه يضعفه ونسبه إلى ابن عبد طبعا هو القول الآخر أنه اعتراض هذا عليه جمهير المفسرين وكاد أن يكون إجماعا تمام وبعد كده هو نسب القول لابن عباس قول انه نوح وهذا يعني معروف هو رواه الثعلابي واللي نقل بعد ذلك عن الثعلابي وأحسى إن ابن عاطية لم يذكر قول ابن عباس طبعا القرطبي في الأغلب بينقل كلمة ابن عاطية أحسى ابن عاطية لم يذكر قول ابن عباس وإنما ذكراه احتمالا فممكن يراجع في هذا لكن الثعلابي هو رواه طبعا والباغوي ومن جاء بعد ذلك اللي بينقل عن الثعلابي نقله عن, عن ابن عباس فهو قول موجود في التفسير ولكن يعني تنبيه يعني أن إن إن الأشهر بل كذا أن يكون إجماعاً اللي هو أنه في شأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس إجماعاً هنا في في المحقق في الحاشية عازل تفسير الطبري وتفسير البغوي والتعز والتفسير الطبري ليس له معنى هنا أصلاً تفسير الطبري يعني ولا اقتصر على قول آخر هذا يوهم وكأنه يعز قول ابن عباس أنه عند الطبري ماشي طبعا القول الآخر يأل طيما هو مثلا كلام القرطبي الذي يذكره كلام وجه ليس قبله ولا بعده ولكن من يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنها أن الآية معترضة في قصة نوح عليه السلام عنده ما يعترض به أو ما يشكل في تفسيرها بأنه هو سيدنا نوح أن تفسيرها على سيدنا نوح يعني الأمر فيه تفصيل فيه الكلام ليس هذا محله قل إن افتريته فعلي إجرامي يقول المعنى إن صح أني افتريته فعلي جزاء افتراي وأنا بريء مما تجرمون من الكفر والتكذيب قرأ أبو جعفر بخلاف عنه بري وبريون حيث وقع بتجديد الياء بغير همز والبقون بالهمز والمد وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن معنى الكلام الإياس من إيمانهم واستدامة كفرهم تحقيقا لنزول الوعيد بهم فلا تبتائس فلا تحزن بما كانوا يفعلون فإني مهلكهم فحينئذ دعا عليهم فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار وروي أنهم كانوا يغطشون بنوح فيخنقونه حتى يغشى عليه فإذا أفق قال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون واصنع الفلك بأعيننا بمنظر منه أي صنعها محفوظا أن تنال بسوء وأن يحال بينك وبين عملها وأن تخطئ في عملها لأنه لما أمر بعمل السفينة لم يدري كيف أصنعها فأوحي إليها أن أصنعها كجؤجؤ الطائر فإنك بعيني فأخذ القدوم وجعل يضرب ولا يخطئ وروي أن السفينة كان طولها 300 ذراع وعرضها 50 ذراعا وطولها في السماء 30 ذراعا وقيل غير ذلك وكانت من خشب الساج وجعل لها ثلاثة بطون فحمل في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام وفي البطن الوسط الدواب والأنعام وركب هو ومن معه البطن الأعلى مع ما يحتاج إليه من الزاد ووحينا وتعليمنا لك صورة العمل بالوحي ولا تخاطبني تراجعني الذين ظلموا في إهلاك الكفار وابنك كنعان ومرأتك واعلة إنهم مغرقون محكوم بغرقهم ويصنع أي وطفق يصنع الفلك. روي أن نوح عليه السلام لبث يغرس الشجر مئة عام ثم جعل يقطع الخشب ويضرب الحديد. ويهيئوا عدة الفلك من القار من وغيره وكلما مر عليه ملأ جماعة من قومه سخروا منه فكانوا يتضاحكون ويقولون يا نوح صرت نجارا بعدما كنت نبيا قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم في المستقبل عند رؤية الهلاك كما تسخرون منا الآن فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يذله وهو الغرق ويحل عليه عذاب مقيم وهو عذاب الآخرة فصنع نوح السفينة في سنتين وقيل غير ذلك حتى إذا جاء أمرنا أي وقت الوعد بإهلاكهم واختلاف القراء في حكم الهمزتين من قوله جاء أمرنا في هذا الحرف وجميع ما في السورة اختلافهم فيها من قوله ولا تؤت السفاء موالكم في سورة نساء وفار النور أي جاش بالماء وهو تنور الخبز في قول الأكثر وكان هو الآية بين نوح وبين ربه واختلف في موضع التنور فقيل بالكوفة وقيل بالشامي بموضع يقال له عين وردة وقيل غير ذلك قل نحمل فيها أي في السفينة من كل زوجين صنفين من الحيوان اثنين ذكرا وأنثى وقيل لهما زوجان لأن كل واحد منهما يقال له زوج لأنه لا بد لأحدهما من الآخر فليس المقصود بالزوجين اثنين يعني اثنين في اثنين وإنما اثنان وكل واحد منهما يقال فيه زوج قرأ حفص عن عاصم من كل بالتنوين أي من كل صنف زوجين اثنين ذكره تأكيدا والباقون بغير تنوين من كل زوجين اثنين على الإضافة على معنى يحمل اثنين من كل زوجين على قراءة على ما قرأ به حفص المفعول زوجين وعلى قراءة الجماعة قراءة الجمهور اثنين هو المفعول قال والقراءتان ترجعان إلى معنى واحد وعند فوران التنور حشر الحيوان لنوح عليه السلام فجعل يضري بيديه فيقع الذكر في اليمنى والأنثى في اليسرى فيلقيهما في السفينة وروي أن أول ما أدخل السفينة الدرة وآخر ما أدخل الحمار فتمسك الشيطان بذنبه فزجره نوح فلم ينزجر فقال له ادخل ولو كان معك الشيطان قال ابن عباس زلت هذه الكلمة على لسانه فدخل الشيطان حينئذ وكان عند مؤخر السفينة فلما كثرت أرواس الدواب تأذى نوح من رائحتها فأوحى إليه أو فأوحى إليه أن يمسح على ذنب الفيل ففعل فخرج منه خنزير وخنزيرة فكفى ينوح نوحا وأهله ذلك الأذى فلما وقع الفأر يخ يخرب السفينة ويقرض حبالها أوحى إليه أن اضرب بين عيني الأسد ففعل فعطس فخرج منه هر وهر فكفاهم الفأر وروي أن الحية والعقرب أتى نوحا فقالت احملنا فقال إنكما ساب الضرر والبلاء فلا احملكما قالت احملنا ونحن نضمن لا ألا نضر أحدا ذكرت فمن قرأه نخافه مضرتهما سلام على نوح في العالمين ما ضرته وأهلك أي وحمل أهلك من النسب إلا من سبق عليه القول بالهلاك وهو كان عانى وامرأة مستثنى من الأهل ومن آمن أي وحمل من آمن بك قال الله تعالى على أهلك وما آمن معه إلا قليل وهم بنوه الثلاثة سام, سام وحام ويافث وثلاث نسوة, وثلاث نسوة لهم وامرأة نوح غير الهالكة وتقدم في سورة الأعراف أن من آمن به كانوا أربعين رجلا وأربعين امرأة وهم الذين نجو معه, معه في السفينة وفي ذلك خلاف والله أعلم فلما دهمهم الماء ندبهم إلى الركوب وقال اركبوا فيها فركبوا في السفينة في يوم الجمعة لعش مضين من رجب من عين وردة فأتت البيت بعين وردة هذا المكان يقصد فأتت البيت فطافت به أسبوعا وقد رفعه أسبوع يعني سبع أشوار وقد رفعه الله من الغرق وبقي موضعه وبقي موضعه بسم الله مجريها ومرساها أي اركبه مسمين أو قائلين بسم الله عند مجريها أو عند مجراها يعني ومرساها فكان إذا أراد أن تجري قال بسم الله فجرت وإذا أراد أن ترسو قال بسم الله فرست قرأ حمزة والكسائي وخلف حفص عن عاصم ما بفتح الميم أي جريها والباقون بضمها أي إجرائها وأمال الراء أبو عمر والأربعة المذكورون ولم يمل حفص غير هذا الحرف واختلف عن ابن ذكوان فروي عنه الإمالة والفتح قال ابن الجزري وقد غلط من حكى فتح الميم عن ابن ذكوان من المؤلفين وشبهتهم في ذلك والله أعلم أنهم رأوا فيها عنه الفتح والإمالة، فظنوا فتح الميم هو فتح يقول فظنوا فتح الميم وليس كذلك إن أريد فتح الراء وإيمالتها انتهى وروي عن ورش الفتح والإمالة بين بين إن ربي لغفور رحيم تنبيه لهم على نعمة الله عليهم ورحمته لهم ويتجربهم في موج في الطراب الماء وارتفاعه كالجبال عظما وارتفاعا ونادى نوح ابنه كنعان وكان كافرا وكان في معزل معتزل عن أبيه يا بني قرأ عاصم يا بني بفتح الياء والباقون بالكسر مشددا وقوله بني مصغرا ليكون أعطف له اركب معنا قرأ أبو عمر والكسائي ويعقوب اركب معنا بإضغام الباء في الميم لقرب المخرج واختلف عن ابن كثير وعاصم وقلون وخلاد وقرى الباقون وهم ابن عمر وابو جعفر وخلف لنفسه وعن حمزة وورش عن نافع بإظهار الباء على الأسطل خيصه اركب معنا تنجو ولا تكن مع الكافرين فتهلك قال له ابن نوسى آوي سألتجئ, سألتجئ إلى جبل يعصمني من الماء يمنعني من الغر. قال له نوح لا عاصمة لا مانع اليوم من أمر الله من عذاب الله إلا من رحم استثناء متصل وحال بينهما أي بين نوح وابنه الموج فكان من المغرقين بالماء روي أن الماء على, على رؤوس الجبال أربعين ذراعا وعقمت النساء أربعين سنة وأدرك الصغار على دين آبائهم وأدرك الصغار وأدرك ده لازم يعني كان لازم أدرك الصغار ينبلغ الإدراك على دين آبائهم وماتت البهائم بأجالها وقيل بعد, تناهي بعد ما تناهى أمر الطوفان يا أرض بلعي ماءك الذي خرج منك إشربي ويا سماء أقلعي أمسكي عن إنزال القطر لأن الأرض كانت تنبع الماء والسماء, والسماء تمطر بأجمعها وغيض الماء وغيض الماء قال نقص قرأ الكسائي وهشام عن ابن عامر ورويس عن يعقوب وقيل وغيض بإشمام الضم للقاف والغين واختلاف القراء في الهمزتين من قوله ويا سماء أقلعي كاختلافهم فيهما من قوله السفهاء آلى في سورة البقرة وقضي الأبر فرغ من إهلاك قوم نوح واستوت عن استقرت السفينة على الجودي اسم جبل بالجزيرة بقرب الموصل وقيل بعدا للقوم الظالمين هلاكا لهم ونادى نوح ربه فقال رب انبني إن من أهلي وقد وعدتني بنجاة أهلي وان وعدك الحق الذي لا خلف فيه وأنت أحكم الحاكمين أعدلهم قال الله يا نوح إنه ليس من أهلك أي أهل ولايتك ولدينك وهو ولده من صلبه في قول الأكثر إنه عمل غير صالح قرأ الكسائي ويعقوب عامل بكسر الميم وفتح اللام غير بنصب الرأي عامل شركا غير مفعول به اللي عامل وقرأ الباقون بفتح الميم ورفع اللام منون ورفع الرأي تعليل لانتفاء الأهلية انتفاء الأهلية في قوله إنه ليس من أهلك وجعلت ذاته عملا غير صالح مبالغة في ذمه. فلا تسألني ما ليس لك به علم ما لا تعلم أصواب هو أم ليس صوابا قرأ نافع أبو جعفر بن عامر تسألني بفتح اللامي وكسر النون وتجديدها وابن كثير كذلك إلا أنه يختح النون والباقون بإسكان اللامي وكسر النون وتخفيفها وأثبت الياء بعد النون وصلا أبو عمر وأبو جعفر وورش وأثبت في الحالين يعقوب الياء في فلا تسألني إني أعظك أن تكون من الجاهلين يعني أن تدعو بهلاك الكفار ثم تسأل نجاة كافر وحكي أن نوحا كان لا يعلم بكفر ابنه قال نوح رب إني أعوذ بك أن أسألك في المستقبل ما ليس لي به علم ما لا علم لي بصحته وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين أعمالا وكان صلى الله عليه وسلم يقصد نوحا يعني على قدم الاستغفار إلى أن توفي رأى نافع وأبو جعفر ابن كثير إني اني أعبدك إني أعوذ بفتح الياء فيهما والبقون بإسكانها. قيل يا نوح انزل من السفينة بسلام منا أي سلامة وبركات عليك والبركة الخير التام وعلى امم من أيذريه أمة ممن كان معك في السفينة يعني على قرون تجيء بعدك من ذريه من معك من ولدك وهم المؤمنون أولا الذين, الذين عليهم السلام والبركات. وأمم سنمتعهم في الدنيا ثم يمسهم من عذاب أليم في الأخرى وهم الكافرون أهل الشقاوة وتقدم أن نوح ركب السفينة بعشر مضت من رجب وجرت بهم ستة أشهر وخرجوا منها يوم عشوراء فصام نوح ومن معه شكرا لله عز وجل وكان الطفان بعد هبوط آدم 2242 سنة وبين الطوفان والهجرة الشريفة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ثلاثة ألاف وتسعمائة وسبعون سنة تلك من أنباء الغيب نوحيها أي آيات القرآن إليك بأخبار الأوم الماضية ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا أي من قبل نزول القرآن فاصبر على أذى قومك كنوح إن العاقبة آخر الأمر للمتقين بالسعادة والنصر نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله تفسير سورة مرة القادمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا متقبل سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتبلي